ويصح بلفظ البيع وبلفظ التوليه لانه لانه مؤدي لمعناه قول المؤلف رحمه الله تعالى فصل وبيع التوليه تقدم لنا في الباب قال باب باب بيع المرابحه والمواضعه والتولية والإقالة المرابحة وتقدمت لنا وهو أن يبيع بمثل ما اشترى به وربح معين والمواضعة ستأتي إن شاء الله والتولية وهي أن يبيع بنفس القيمة التي اشترى بها لا زيادة ولا نقص يقول يعني اعطيك اياه بمثل ما اشتريته به ويلزم مثل ما لزم في المرابحة ان كان اشتراه من ابيه او ابنه او زوجته او امه فيلزم ان يخبر بذلك وكل ما تقدم بوجوب الاخبار بالحال يلزم أن يخبر به كذلك في بيع التولية والتولية لا زيادة ولا نقص نعم قال الإمام يقول وهو البيع بمثل الثمن الذي اشترى به وحكمه حكم المرابحة فيما ذكرنا يعني في الأمور التي ذكر المؤلف فيها أنه يلزم بيان الحال كذلك في التوليه يلزم ان يقول هذا اشتريته من ابي بكذا هذا اشتريته من اخي اشتريته من امي اشتريته من زوجتي واذا كان اشتراه مع مجموعه يقول اشتريته كثير وتقاسمناه وهكذا كل ما تقدم فيما يلزم الاخبار به يلزم الاخبار به في التولية ويصح بلفظ البيع يقول بعتكه بنفس القيمة التي اشتريتها به او يقول وليتكه يعني اعطيتكه بنفس القيمة لانه وبلفظ التولية لانه مؤد نعم قال احمد ولا بأس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب ولا بد من علمه حال العقد ليكون ولا باس ببيع الرقم وهو الثمن الذي يكتب على الثوب يقول مثلا بكم هذا الثوب قال بالرقم الذي كتب عليه قال نعم أقبله ثم يطلع على القيمة فيتم البيع وقبل ان يطلع على القيمة ما يصح البيع ما يقول خذه مثلا وننظر في السجلات الذي لدينا بكم سجل ونعطيك اياه بنفس القيمة ما يجوز لابد قبل ان يتفرقا ان يعلم القيمة نعم ولا بد من علمه حال العقد ليكون معلوما فإن, فان لم يعلم فالبيع باطل لان الثمن مجهول فان لم يعلم يعني تفرقا وهو لم يعلم كم المكتوب عليه او كم سجل في الدفاتر بطل البيع ويكون البيع غير صحيح حتى ولو تراضيا لان الرضا لا يدل على جواز البيع قد يتراضي على شيء محرم مثل الربا مثلا يتراضيان عليه وهو محرم فهناك شيء محرم لحق الله جل وعلا فهو لا يحل بالتراضي فبعض البيوع محرمة لما فيها من الجهاله والغرر فيا حتى لو تراضيا عليها فلا يصح البيع نعم وقال المساومه عندي اسهل من المرابحه وقال اي الامام احمد رحمه الله المساومه عندي اسهل من المرابحه وابرا للذمه وأبرأ عن انشغال الذمام بصدق أو كذب أو خفاء ما هي المساومة المساومة يقول بكم تبيع هذا الثوب قال بعشرين قال لا اخذه بخمسة عشر قال لا قال بستة عشر بسبعة عشر اخذه بثمانية عشر قال بعته عليك هذا مساومة ليس معتمدا على القيمة ما ندري عن القيمة يقول بيعه بعشرين وهو ربما اشتراه بعشرة أو ثمانية أو عشرين أو خمس وعشرين لا يهمنا المساومة لا دخل عليها في الذمه يقول الإمام أحمد رحمه الله المساومة عندي أسهل من المرابحة لأن المرابحة قد يطمع البايع فيقول اشتريته بكذا وهو كاذب قد يكون اشتراه من أبيه اشتراه من ابنه لأجل ابنه أو لأجل أبيه وزاد في القيمة ولا يخبر ما أحسن وأريح المساومة يعني هذا يسوم ويزيد وذاك ينقص وهكذا حتى يتتفقا على السعر نعم لأن بيع المرابحة يعتريه أمانة واسترسال من المشتري يعتريه أمران يعتريه الأمانة ربما يكون المشتري مؤتمن للبائع أنه صادق بينما هو كاذب فيكون فيه شيء وفيه استرسال استرسال موافقة على شيء ما تقليدا مثل ما تقدم لنا يقول فلان يعرف الأسعار مادام أنه اشتراه بعشرين بسيط أن ازيده أنا ريالين على العشرين لأني لو اشتريت أنا ربما ما يحصل لي إلا بخمس وعشرين ففلان جيد فهو المشتري الأخير يسترسل مع الأول يعني تابعه يقول هو صادق هو قوي هو صاحب حجة هو يعرف الأسعار ونحو ذلك فلذا قال لأن بيع المرابحة يعتريه أمانة ربما يؤتمن من ليس بأمين ويعتريه استرسال يعني متابعة من المشتري للمشتري الأول يقلده نعم ويحتاج إلى تحر الصدق واجتنا الريبه ويحتاج إلى تحر الصدق أنه يجب على البائع أن يتحرى الصدق لأن الرجل اعتمنه ما أخذه بقوته ومساومته وإنما أخذه تصديقا له قال أنا اشتريته بثلاثين قال أزيدك على الثلاثين ثلاثة ربما يكون ما اشتراه بثلاثين أو اشتراه بثلاثين مجاملة لشخص ما أو تكلفه ثلاثين بينما اشتراه بأقل أو غلب فيه وأراد التخلص منه، وقال أن اشتريته بثلاثين يريد أن يتخلص منه ويطلب مرابحة، ويحتاج إلى تحرر الصدق واجتناب بالريبة يكون البائع صريح واضح بين كل شيء في السلعة، فهذه قد تشق على بعض الناس. نعم. وقال في رجلين. اشترى ثوبا بعشرين ثم اشترى احدهما من صاحبه باثنين وعشرين فانه يخبر في المرابحة باحدى وعشرين لانه اشترى نصفه بعشرة ونصفه باحد عشر وقال في رجلين اشترى ثوبا بعشرين رجلان اشتركا في شراء ثوب بعشرين ريال اشترى فيه احدهما اشتراه من صاحبه بمعدل 22 للقيمة كاملة كم يكون قيمة النصف 11 قيمة النصف الاول 10 وقيمة النصف الثاني 11 يقول, يقول يخبر بالحقيقة يقول هذا بواحد وعشرين ولا يجوز أن يقول هذا باثنين وعشرين لأنه اشترى نصيب صاحبه بسعر اثنين وعشرين وإنما اشترى نصيب هذا بأحد عشر ونصيبه الأول كان بعشرة فيخبر بالحقيقة ويقول اشتريناه كذا بعشرين فصار نصيبي بعشرة واشتريت نصيب صاحبي بأحد عشر فكلف واحدا وعشرين نعم فصل وبيع المواضعه أن يخبر برأس المال ثم يبيع به وو ووضيعة كذا أو يقول ووضيعة درهم من كل عشرة وحكمه حكم المرابحة في تفصيله وبيع المواضعه هذا البيع الثالث تقدم لنا المرابحة وتقدم لنا التولية المرابحة بربح معين، التولية برأس المال المواضعه بخسارة، بنقص. يقول مثلا هذا اشتريته بعشرين، وأنقص لك من كل عشرة ريال. كم يكون بثمانية عشر؟ العشره الأولى نقص فيها ريال صارت تسعة والعشره الثانيه نقص فيها ريال صارت تسعة تسعة وتسعة ثمانية عشر ويخبر بالحقيقة يقول هذا اشتريته في وقت الموسم اشتريته في وقت كذا مثلا وادخرته تاملا في زيادة السعر ما زاد فإذا بالسعر ينقص فأنا أبيعه عليك بوضيعه كذا بخسارة كذا مثلا أن يخبر برأس المال ثم يبيع به ووضيعة كذا يقول أنقص لك في خمسة جميع ثلاثة أربعة أنقص لك بالعشرة كذا أنقص لك بالمئة كذا وهكذا سواء كان التنقيص بالجملة أو التنقيص بكل عشرة أو بكل مئة نعم وإذا قال رأس مالي فيه مئة بعتك بها ووضيعة درهم من كل عشرة فالثمن تسعون واذا قال رأس مالي مئة بعتكه بوضيعة درهم من كل عشرة درهم من كل عشرة المئة كم عشرة عشر عشرات اخذنا من كل عشرة درهم او ريال كم بقي؟ تسعة تسعة في عشرة بتسعين أصبحت القيمة تسعين إذا قال ووضيعة درهم من كل عشرة كل عشرة نقص منها درهم تكون القيمة تسعون نعم لأن المحطوط العشر الذي هو النقص أو الخسارة العشر وعشر المائة عشرة نعم وعشر المائة عشرة وإن قال بوضيعة درهم لكل عشرة كان الحط من كل أحد عشر درهم درهما والباقي تسعون وعشرة أجزاء من أحد عشر جزءا من درهم لأنه إذا قال لكل عشرة درهم كان الدرهم من غيرهما فيكون من كل احد عشر درهما درهم واذا قال من كل عشرة كان الحط منها فيكون عشرها انظر الفرق بين التعبيرين وان قال بوضيعة درهم لكل عشرة كل عشرة ينقص منها ينزل درهم فرق بين قوله من كل عشرة درهم وقوله درهم لكل عشرة إذا قال من كل عشرة درهم صار القيمة تسعة تسعة في عشرة بتسعين إذا قال من كل عشرة درهم إذا قال من لكل عشرة درهم صارت العشرة كاملة والدرهم المنقوص من غيرها فتكون القيمة حينئذ أكثر لأنه كأنه نقص من كل أحد عشر درهم بينما الأولى نقص من كل عشرة درهم قال وإن قال بوضيعه درهم لكل عشرة خذ العشرة الأولى نقص فيها درهم العشرة الثانية خذ منها درهم من غيرها وهكذا كم تجتمع القيمة والباقي تسعون وعشرة اجزاء من احد عشر جزءا من الدرهم لانه فرق بين واحد من احد عشر واحد من عشرة ايها اكثر قيمة اذا قال واحد انا قصلك من كل احد عشر واحد تكون القيمة اكثر من لقال من كل عشرة نقص واحد، فتكون القيمة على التقدير الأخير تسعون ودرهم إلا جزء من أحد عشر جزء تسعون درهم وعشرة أجزاء من الدرهم من أحد عشر جزء يعني 91 تكون القيمة إلا جزء من 11 جزء بفرق بين قوله لكل عشرة درهم أو من كل عشرة درهم لكل عشرة درهم تكون القيمة أكثر لأن الدرهم من غيرها من كل عشرة درهم تكون القيمة تسعة كل عشرة نقص منها درهم وتلك كأنها من كل أحد عشر نقص درهم وهي ما تبلغ مية وعشرة وإنما هي مية مية ينقص منها تسعة وجزء من أحد عشر جزء من الدرهم نعم فصل واذ اشترى نصف عبد بعشرة واشترى اخر نصفه بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومة فالثمن بينهما نصفان لانه عوض عنه فيكون بينهما على حسب ملكهما فيه على حسب ملكيهما فيه نعم وان اشترى نصف عبد بعشره واشترى اخر نصفه الاخر بعشرين ثم باعاه بثمن واحد مساومه فرق بين المساومه والمرابحه باعاه بثمن واحد مساومه فالثمن بينهما نصفان مثلا اشترى هذه السيارة قال اشتري نصفها انا فاشترى نصفها من صاحبها وصار يملك نصف السيارة بعشرة الاف جاء اخر ليشتري النصف الاخر للسيارة واذا الاسعار زادت فقال صاحب السيارة انا ما ابيع النصف الان الا بعشرين فقال اشتريت فأحد الرجلين اشترى السياره أو الدار أو الأرض أو القماش أو أي شيء بعشرة والرجل الآخر اشترى النصف الآخر سوى سوى مشاع بعشرين ثم باع هذه الدار أو الأرض أو السيارة أو القماش مساومة يعني بالحراج ولم يذكر شيئا راس رأس المال كيف يقتسمان القيمة واحد دافع عشرين واحد دافع عشرة وباعاها سواء كذا يقتسمان القيمة بالنصف صار النظر عن هذا دفع عشرين وهذا عشرة لأن هذا يملك نصف هذه السيارة او نصف الارض او نصف الدار وهذا يملك نصف وبصرف النظر عن شراهما لانه ما له دخل ما في مرابحة هنا مساومه فيقتسمان القيمة مثلا هذا اشترى نصف عشرة وهذا اشترى نصف عشرين صارت القيمة مثلا ثلاثين ثم حرجوا عليه حرج فباعوا هذه الارض او السيارة باربعين فيها مكسب عشرة كيف يقتسمان القيمة لهذا عشرين ولهذا عشرين هذا كسب على العشرة عشرة وهذا كسب على العشرين ما كسب شيء جاء رأس ماله جاء عشرين وهذا جاء عشرين وهذا أصل دافع عشرين وهذا عشرة لأن هذا شرع برخص وهذا شرع بغلاء واقتسم القيمة منعصفا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الصوره ليبين موضوع المرابحة هذه انتهت صورة اخرى اشترى السياره السيارة واحد اشترى نصفها بعشرة والاخر اشترى نصف السيارة بعشرين وباعاها مرابحة لا لبالعشره ثلاثة حرجوا حر على السيارة وجاءهم واحد قال ما أبي حراج أنا أصدقكم وأنتم عندي ثقات كم شريت أبعطيكم العشر ثلاثة عشر وخلص قالوا نصيبك الله يربحك كيف يدفع وكيف يقتسمون القيمة يأخذ صاحب العشرة يأخذ ثلاثة عشر ويأخذ صاحب العشرين ستة وعشرين وتكون القيمة ثلاثة عشر وستة وعشرين تسعة وثلاثين ماذا منه اشتراها بربح العشر ثلاثة عشر هذا دافع في الاصل عشرة يأخذ ثلاثة عشر الثاني دفع عشرين وباع مرابحة يأخذ ستة وعشرين وهذا ثلاثة عشر تكون القيمة ستة وثلاثة كيف يقول صاحب العشرة الثلاثة عشر أنا لنصف الحاجة هذه نقول نعم لك نصفها لكن أنتم بعتم مرابحة ما بعتم أجزاء لو بعتموها بدون مرابحة تقاسمتم القيمة لأنك أنتم لك نصفه ونصفه فالقسمة القيمة بينكم مناصبة لكن أنتم بعتم مرابحة فأنت تربح بالعشر ثلاثة وصاحبك يربح بالعشرين ستة نعم. هلا وإن باعه مرابحة فكذلك في إحدى الروايتين لذلك والأخرى هو بينهما على قدر رؤوس أموالهما لأن بيع المرابحة يقتضي كون الثمن في مقابلة كل واحد منهما. وقيل المذهب رواية واحدة أنه بينهما نصفا. والقول الآخر وجه خرجه أبو بكر وإن باعهم مرابحة فكذلك على الرواية الأولى في المذهب أنهم يقتسمون القيمة مناصبة لأن هذا يملك نصف السيارة او الدارة او الارض أو كذا يملك نصفها والرواية الثانية تقول يقتسمونها على قدر القيمة التي دفعها نعم فصل وإذا وإقالة النادم في البيع مستحبة لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أقال نادما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة رواه أبو داود وابن ماجه رواه أبو داود وابن ماجه. الا ان ابا داود لم يقل يوم القيامة نعم هذه الصفة والصورة من صور البيع المرابحة والمواضعة والتولية والاقالة الاقاله ان يقيل احد المتبايعين الاخر سواء ان صدرت من البائع للمشتري أو صدرت من المشتري للبايع وكلاهما مرغوب فيها شرعا واستحبه لأنه بعد لزوم البايع يلزم ما يقال إلا بموافقة من صاحبه فمثلا اشترى المرء من صاحبه سيارة أو أرض أو بيت أو ثوب أو أي شيء ودفع القيمة وتفرقا لزم البيع قبل أن يتفرقا كل واحد منهم بالخيار ما يلزم البيع لكنهما تفرقا فلما تفرقا البائع ندم لأنه باع بيته اين يسكن أولاده ماذا يعمل الدراهم تنفرط من يده والبيت يمسك دراهمه وينتفع به هو وأولاده فندم وتاسف واسفته الزوجه وأسفه الاب وأسفه الاخ كيف تبيع البيت اللي انت ساكن فيه وهكذا ظهر عليه اثر الندم عاد الى صاحبه هل يلزم صاحبه يقول اقبل خذ هذه دراهمك والبيت بيتي ولا نبطالع لا ما يصير بعت يأتي الي ارجوه يقول يا اخي انا بعت عليك لكني فكرت وندمت الدراهم بيدي تنفرط وتذهب واحتاج الى مبلغ الان استئجار بيت لأولادي واقع في حرج ولا مني أبي ولا مني أخي ولا متن زوجهم الأولاد فأرجوك أن تسامحني نقول يستحب للمشتري استحبابا يؤجر عليه أن يقيله يقول أقلتك خذ هذه دراهمك أو أقلتك رد علي الدراهم والبيت بيتك لا تخرج منه يعني المشتري اقال البائع. صورة ثانية الرجل اشترى من صاحبه الارض بمئة الف ريال على نية تفرقا يلزم ان يسلم مئة الف ليفرق له عند كاتب العدل ذهب يلتفت يجمع مئة الف ما جمع خمسين ستين بقي مبلغ قال رجع اليه قال يا اخي انا اشتريت منك بمئة الف والشراء لازم لكني حاولت اجمع المبلغ ما جمعته يا اخي وهذه الارض تلزمني الدين وقد تدخلني السجن ارجوك ان تسامحني أقلني أقال الله أثرتك يقول البائع مثلا أقلتك خلاص رحمه سامحتك في الشرع هذا خل الأرض لي وأنت لا تتعب نفسك في جمع الدراهم يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال نادما بيعته يعني سامحه وآه أقاله, أقاله الله عثرته يوم القيامة هذه فائدة كبرى لأنه نفس عنه كربة لأنه وقع في حرج البائع لامه أهله والمشتري تحرج كيف يجمع القيمة وكل واحد منهم من ندم مثلا فيسامحه صاحبه فيؤجر على ذلك نعم وهي فسخ في اصح الروايتين وعنه, وعنه أنها بيع لأنها نقل الملك بعوض على وجه التراضي فكانت بيعا كالأول والأول أولى والأولى, والأولى أولى